بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا الْمُلْزِمُونَ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ان لسنفي عليك قولا ثقيلا اننا شؤت الليل هي اشد وطئا وقهما وطيلا ان لك في النهار صدحا طويل فذكر اسم ربك وتبته ال اليه رب النشرتي والنظر بلا إِلَٰهَنَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَغْفِرْهُ وَتُبْ إِلَيْهِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْ عَنِ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَذَرْنِي وَالْمُتَكَبِّرِينَ قَلِيلًا إن لدينا انكالوا وجحيما وطعاما لا غصاءا وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اننا ارسلنا إِنَّنِي كُنْتُ مَرْسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا مِنْ وَدِيْنَا فَكَيْفَ تَسْتَكْبِرُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ السماء طبق لهم كان وحده لانا انها للتنكر فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك ستقوم قبلنا من وَنَيْلِ الليل وَنُصْفِهِ وَطُلُعِهِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ مُصْرِفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَن لَّن تُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَتَبْعَثَ عَلَيْكُم طَارِئَةٌ تَطْرَعُ مَا تَسْتُرُ مِنَ الْقُرْآنِ اعْلَمَنَّ أَنَّ سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرْصًى وَآخَرُونَ يَظْلِمُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْوُونَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَفَرُوا مَا يَسْتَهِونُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَنَا تَقْدِمُونَ أَنفُسَكُمْ مِن قَبْلِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ مَنْ هُوَ قَهِرٌ وَأَعْظَمُ حَجًا وَاسْتَوْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم